Bismillahi r-Rahmani r wa والدين والزيتون وطورسين وهذا البلد الأمين. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. فردناه أسفل سافلين، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فلهم فلهم أجور غير ممنون. فما يكذب كبعد بالدين؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟